ألف لام ميم الله. <تصفيق> نزل عليك الكتاب بالحق نصد طل ما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز سنتقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو والذي صر كم في الأرواح كيف يشاء؟ لا. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ كَمَا تُنَزِّلُونَ نَحْنُ الْكِتَابُ لَا <تصفيق> فَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَ فَتِي وَبْتُ أَتَئِ لِي وَمَنْ يَعْلَمُ تِيلًا Yeah, yeah. yeah. يَسْجُدُونَ فِي الْعِلْمِ يَبُونُ آمَنَ نَاذِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لا تزروا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لذنك رحمة إنك أنت إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ إِلَىٰ مِلَّةٍ لَّا رَيْبَ فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الناس طبق <تصفيق> الله